ا ل موسوعه النابلسي ا ل ع ل و م ا ل ا س ل ا م ي ي ا ك ه ا ك نستعين ل ه د ن ا ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م ص ر ا ط ربحيه ذ ا ل م غ ض و ب ع ل ي ه م ا ع ا ان الذين قالوا <تصفيق> ربنا الله ثم ا س ت ق <تصفيق> و ا تتنزل ّ عليهم الملائكه الا ت ح ا ق ى ولا تاذنوا وابشروا و بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة ولكم فيها ما ت ش ت ه ي أ انفسكم ولكم فيها ما تدلون ن ج ل ا من غ ب و ر الرحيم ومن أ ح س ن قولا ق ل ه من د ا ش إلى الهدى ل و شركه دعويه غير ر ب ح ي و ق ا ل ت م ض م ن ا ل م س ل م ي ن ا ل ل ه سمع الله لمن حمده أكبر I'm sorry.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 إ ِ ن َّ الذين ََِّ قالوا َُ ربنا ََُّ الله َُّ ثم ْ استقاموا ََْ فلا ََ خوف َ عليهم ََِْْ ولا ََ هم ُْ يحزنون َََُ اولئك ََ أ َ ص ْ ح َ ا ب الجنه َّ ة خالدين َ فيا َ ت ت و ن َ ج ل ا بما كانوا يعملون سمع الله بمن حمده ا ل ل و ع ه ا ل ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ああ。Oh, oh, oh, oh. The word of God is the word of God.